لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم ما أعبد لكم دينكم وليدي.